اوحينا الوحي في ا ل ن ع ا ء ا ل إ ع ل ا م ب س ر ع ة ا ل و ق ف ا ء و م ن ه قوله تعالى ف أ و ح ى اليهم أ ن يسبحوا ب ك ر ة و ع ش ي ة ويطلق على معان ي م ت ع ب ة منها الوحي الشرعي وهو حم دوة ا و ر س ا ل ة ووحي ا ل إ ن ه ا م ر غ ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس الموحى إ ل ي ه ووحي النوم فان النوم الرساله الصالحه فيه جزء من سته واربعين جزءا ل ن ب و ة النبوه لان الذي اوحي إ ل ي ه ا ليس بشرط فرغه إ ل ى اخره ثم ان صحيح انه لم يبعث احد من النساء نبيا فما عسى ان من قبلك الا رجالا يوحي إ ل ي ه م اذن يكونوا ح ي إ ل إلهام وحيين إ إِنْ الهاما او مناما فالالهام ليس بشيء غريب ان ت ن ه م ا م ر أ ة ما يكون في مصلحتها فالله تبارك وتعالى أ ل ه م النحل وحينما فيه م ص ح ت ه ا و ن في ر مصلحتها ن ل أن ا من أجبال بوضل إلى أخير قال و وحي الهام او مناف او هنا ب <تصفيق> تنويع الخلاف في هذه ا ل م س أ ل ه فان بعضهم <تصفيق> يقول ان الوحي يحيي الهام وبعضهم يقول ان الوحي و يحيي المناف ا وقوله لأملة ولدك ل هذا هو ا ل أ ص ل في ا ل أ م من م أ ه ا ت إ ل ا الله ولا ابنه و أ م ا ا ل أ م من غ ض ا ع ة فلا تذكرن م ط ل ق ة و إ ن م ا تذكرن قيده ولهذا قال الله تعالى خرجت عليكم امهاتكم ثم قال و أ م ه ا ت ك م الله ا ر ب عنكم ف ا ل أ م من غ ض ا ع ة لا تدخل في مطلق ا ل أ م ه بل لابد أ ن تكون مقيده ا ت م ا ن اهم مشكله عند الاضلاع طيب و إ ن م ا قررت هذا ليتبين أ ن قوله تعالى وانها في نسائكم المراد بها الام التي ولدت قالوا الى ان موسى هو المولود المذكور ولم, بو... ولم يشعر بولادته غير اخته ولم ا ي ل م ر بولادته غير ا ل م خ و ه مرّى أنّها أمّن وقوله أنّها أمّن م الأمّن ولم المقّور يشعر بولادته غير أ ب ت ه هذه من ا ل أ ق و ا ل ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة التي لا تصدق ولا تكذب لكن م ن الذي ا د ر ا ن أ انه لم يشعر به إ ل ا اهله ما... ما عندنا احد يدلون على هذا و... وقوله عن اربعينه عن هذه التفسيريه ورابط التفسيريه التي تقع وراء ما فيه معنى القول دون قروضه ولكن ان يدعوك ع بعد م ا فيه م ع ت ق و المعنى ا ل ق و ب س ي المخرجه ي فهو يدعوك الى المساء ا ل م ع وهذا د ل ل ي و ذ ا خفت ع ل ي ه أ ن هناك خ و ف ان هناك خوفا من آ ل ه العظ وانهم يلتقطون الاولاد ولهذا ق ا إ اذا خفت عليه فالقيه في اليم فسره بقوله البحر ثم فسر البحر بقوله ايني فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم يعني البحر و ا ل م ر ا د ي البحر هنا ا ل ن ي وسمي بحرا و إ ن كان نحرا ل ك ث ر ت ي و ا ت س ا ع ي فالقيه في اليم ولا تخافي طول فاذا خفت هذا فعل الشرق لجواب ا ل ش ر أ ل ق ي ه في اليم وهو من الغرائب ا من يخاف عليه يلقى ُ فيما فيه هلاك موت لان القاءه في البحر ميش استهجاء ا الهلاك له ان المعروف انه يموت اذا ق ك ب في البحر وهذا من آ ي ا ت الله عز وجل ان يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت ثم يعيش بين احسان فرعون الذي كان يتطبع اولاد بني اسرائيل فأخذ ل د م ولهذا ا يستحن النار ا تبدال تمال قدرة على الله عز وجل عز ع و ل ل حلم الأصداد المؤدية إلى الهلاك لا、تأخذ. ولا ه إذا فإن أحدا تأخذ قدرة الله فوق محرقه بلا شك وصرف على إ ب ر ا ه ي م باردا وسلامه ا إذا ي فألقيه في اليوم ولا تخافي ايش تخافي؟ قال المؤلف غرقه فمفعول تخافي مفعول قدره بقوله غرقه وهو واضح ولا تحزني لفراقه ق ا لان ل ف ر ق ه ب أ الحزن يكون فيه في النار والخوف في المستقبل فما أ ه م ا ل إ ن س ا ن ف إ ن كان مستقبلا فهو قول و إ ن كان ماضيا فهو حزن هنا قال له الله لها لا تخافي ولا ت ح ز ن ف إ ن ا ل أ م ر سيكون على خلاف ما ا ل ت و ق ع ي ن ولهذا قال ا ل س ا ئ ل انا رادوه إ ل ي ك وجاعلوه من المرسلين إِنَّا َ ر د ُ وقالوا ه ما ت ك ن ل ج ن ة سميةً و انا ل ج ة ل تدل على التبوط ل س س م ي ة ت ا ا و ق رادوه ُ اليك َِْ المرجعون ولم يبين الله تبارك وتعالى المده التي ك ب ت د ه فيها ولكن الظاهر انها ليست ب ع ي د ة ما سياتي في آ خ ر القصه و ق و ل و ا وجاعلوه من المرسلين هذه بشاره فوق ا ل ب ش ا ر ة ا ل أ و ل ى وهو أ ن يكون هذا المولود من المرسلين أي ممن ن أ ر س ل ه م الله تبارك وتعالى و أ ق ر ا ه م بالرساله ة ذ ه فيها الآية عمر وفيها نهيان و بشرتان قوله ي ارضعيه ن و ب ش ت ا الأمران ن و أ ل ق ي ك والنهيان、أوه. لا تخافي ولا تحزن والبشرتان ضادوه إ ل ي ك وجاءلوه ن و ل شيخ فارضعته ث ل ا ث ة أ ش ه ر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلما للقار من داخل موحد له فيه وسابل قبل والقبه في جحر النيل ليلا ثلاثة أشهر ما في لا شك أ ن ه ا انكتبت أمر الله أ ر ض ع ت ولما قضت عليه أ ل ق ت وقول المعلم إ ن ه ا ألقت وضعته في تابوت أقل؟ من أ ق ل ى مئات ا ل أ ى ان اطلقيه في التابوت فاقضيه في الجنه وهذا من أ ف س ا د الله تبارك وتعالى ل ه ل أ ن ما أ م ر ه ا تلقيه سلما في البحر و إ ن م ا أ م ر ه ا أ ن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له والتابوت يكون من الخشب والخشب عارفا د يبكي على الماء يمكن فاذا جرر فيه القار ف إ ن ه أ ي ض ا م م ن ع من دخول الماء إ ل ي ه ل أ ن ه ربما إ ذ ا دخل الماء إ ل ي ه وتسلل في الخشب يغفل ثم يغيز قال واما قوله القته في بحر ا م ل ن و ي ليلا ه ل ربما يؤخذ من قوله فيما بعد و أ ص ب ح ف ع ا د ضمن و س ى فارقا أما القته في الليل ثم جعلت ت و ص ل س فيه وتهتم له حتى كانت لا, ف... لا تفكر في غ ا ي ي كما س ا ل ث م أنه أ ي ما ي ل ك أ ن ا ل م ر أ ة فخافت ع ل ي ه و إ إ ذ ا خافت ف عليه ن هناك م مستبعد ايد ت ذ ر ك ويكون ه ن ا ف ل ا ب د أن ي ك و ن ل ي ك أ ن ه ليلا معقول م ن ا ل آ ي ة ومن ا ل ع ا د ة فالتقطه ا ا ل ل ف ف بالتابوت ص ب ي ح ة الليل قال صبيحة الليل. قالوا فرعون ا ل ف ق ت ه ولم يقل اخذه ل أ ن ه أ ص ب ح في حكم اللقيط المنبوط واهل العلم يقولون ان اللقيط هو الطفل المنبوط الذي جرح ثم لقيطه ولهذا قال ا ن ت ا ق طهو ولم يقل ا خ ذ لماذا ل أ ن اللقيط هو الطفل المنبوذ هؤلاء ا خ ذ ه ا التبيت وقوله آ ل فرعون قال المؤلف اعوانه آله اي اعوانه ويحتمل ان آ ل ه اي ط ر ا ب ت ف من ا ل م ع ا ل ه طردت على كل حال ا م ل أ ن ه أ خ ذ ه من ينتسب الى فرعون وهو الملك <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> حتى ا ن ت ق ا د في قصد ل أ ن المعتقد الذي يعتقد اللقيط المنبور م ث ل ا ل ش ا ر ع والمسجد المنبوض بريره ا خ ر لكن هو قد يشعر ب أ ن ه شيء دفر ب ه شيء ر به لكن إ ن م ا العلماء يقولون ان الثقاب يكون في الافتقار المنجوره قال <تصفيق> آل فرعون ووضعوه ع ه يديه بين بين يديه أ وكانوا بين يديه, أو بين يديه العين. وكان لا يشعرون بالذي فيه وربما يظنون ان الذي فيه نهر من الاموال وفتح واخرج موسى منه أ وهو أخرج يمس من ل ه ابهامه على إ لبنى ل ا شك أ ن ه مكتب ا ل ه في ا ل ع ا د ة ب أ ن الشيء المغلق ا ل إ ن س ا ن لا بد أ ن يفتح ه وينظر ما في ه واما كونه يمس من لا ي ن ي ف هذه ا ل أ م و ر ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة التي لا تصدق ولا تتب انما ق ل ب أ ن ه ا ت ص د د ل أ ن هذا بعيد من ا ل ع ا د ة وقوله ليكون له في ع ا ق ب ة الامور ي ك و ق و ل من؟ ع ل ي ك و وله الضمير يعود على آ ل فرعون ويكتب في ال فرعون نفسه وقوله ليكون في ف عاقبه ا ل أ م ر شاركا إ ل ى أ ن اللام هنا والعاقبه و ل ي س و ل ل ت ع ل ي ك ل أ ن ه م ل ك ن ي ك و ل ان ي و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك ن ل ان ي ك و لك ان ي ك و لك ن و ن ا و لك ان يكون لك ان ي لك ان ي ك لك ان يكون ان ي ك و لك يكون ان يكون ل ا ي ك لك ا ي ر و ن لك ا لك لك ان ي ن ل ان ل ا ل ان ي ن ل ان ي ن ل ان لك ا لك ا ي ك و ل ي لك ان ي ك ان ي ك لك ان ي لك ا لك ا ي لك ا ع ت ب ا ر علم ا ل ل ه ا ه و ان ان ا يعني ف التقطه ال فرعون ليكون, ليكون لهم أ د و ا وحزنا في علم الله وليست, وليست تعليما للالتقاط هذا له وجه لكن ا ل أ ق ر ب ما ذهب اليه المؤلف وغيره من أ ن الله هنا ل ل ع ا ق د ة وليست ا للتعليم م اللهم ا ي تدخل ى الفعل المغارئ إ ل ى تسليم ز ا ئ د ة وغير ز ا ئ د ة و ا ل ز ا ئ د ة تكون ب ا ل ت أ ل ي ل وتكون ل ل ع ا ق ب ة وتكون ل ت أ ك ي د النهج الغير ز ا ئ د ة ا ل ز ا ئ د ة هي التي تقع بالغانب بعد في الغالب إ بعد فيوم ا ل إ ر ا د ة مثل ق و ل ه تعالى يريد الله ليبين لكم إ ن ما يريد الله ليذهب عنكم ا ل ج ث ف إ ن الله هنا ز ا ئ د ة ل أ ن ك ل حركتها وقدرت عنه ن إ م ان يريد ليجهد الله إ م ا يريد الله أ ن يذهب كم ا ل كلام الله كم يتم الكلام والله غير ز ا ئ د ة ت ك و ن بالتعليم تقول ت ع ل ي ل مثل حضرت ل أ ت ع ل م أ و من أ ج ل أ ن اتعلم وتقول ل ت أ ك ي د النفي مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم يكن ولهذا يسميها ا ل ن ح ي و ن يسمونها ا ل الجحود يعني النفي فهو ل ت أ ك ي د النفي والثالثه تكون ا ل ع ا ق ب ة مثل هذه ا ل آ ي ة ليكون لهم عدوا وحزنا ماذا؟ ماذا؟ قادت ك نعم ت كانت مبادئة أي, أي ا وقوله ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعجل ن س ا ء ه هذا فيه نظر بل الظاهر أ ن ه ع د و لما يحصل على يديه من ا ل أ ض ر ا ر ا ل ب ا ل غ ة ل آ ل ف ر ع و ن وحزنا ل أ ن ه سوف يحزنه ل م ا يظهر له من ا ل ا ن ت ص ا ر ا ت ا ل ع ظ ي م ة و أ ب ل غ ه ا متى حين ي انتصر ولم م ا نعلم انتصر ي ه ان ت ص ا ا جالغا داهرا ر ل ه وحزن موسى بهذا يعلمه الله الحزن ما لا إلا الله من صلى صلى الله عليه وسلم قتل رجال اله ولانه أ استعبد نساءهم وان من ع ر و ف ان الله سبحانه وتعالى أ غ ر ق ه م بكيده وفي ق ر ا ء ة ب ظ م الحاء وسكون الزاد لوكانت المصدر وهو هنا بمعنى ا ل م الفاعل من حزنه هل فاحزنه سبيهم لاول ش سبيه ل أ ن قالت م ا ل لف انه اذا قال في ق ر ا ء ة ي ع ن ي سبيه و اذا قال قرئ الشاف قال جدا من حائل و سكون الزاف ي ك و ن لهم عدو و حزن حزن و حزن و حزن و حزن و ح و حزن و حزن و حزن و حزن و حزن و ح د ن و حزن و حزن و ن و حزن و حزن و حزن و حزن و حزن و حزن حزن و ح حزن وحزنه ك أ ح ز ن ه يعني أ ن حزن الذي ليس مزيدا ب ا ل ه م ز ة مثل أ ح ز ن ه المزيد ب ا ل ه م ز ة من حيث التعب من حيث التعب وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا وهو هنا بمعنى اسم الفاعل ا ل د ج عنه معنى حازم أ ي نفسي لماذا أ و ل ه ا ل م ع ل د في هذا ل أ ن ا ل ح ز ن شعور في النفس الموسى صلى ل هل ع يكون شعورا في أ ن ف س ه لا لكنه مدخل لهذا الشعور وهو ا ل ح ز ن في أ ن ف س ه وعلى هذا فيكون في حزنا بمعنى حازنا. و ي مصدر د ا ئ م بمعنى ا اسم ا ل فلان ا عادل الغيره ويقال أ ي ض ا فلان ث ق ة وعدل و ر ض ا و ث ق ة م ص ا د ف بمهنه بمعنى اسم الفاعل م عادل س م الفاعل وجضاء بمعنى مرض و ث ق ة بمعنى م و ث ع ل وقوله صلى الله عليه وسلم من ع م د عملا ليس ل عليه عمره فهو رد هذا مصدر بمعنى اسم المفقود ف ج ق ت و ان يكون لهم عدوا ً وحزنا ً ما هو العدو العدو عند الثقه حدوه بتعريف هو الثقه و فقالوا ان العدو من سره مساءه شخص أ و غمه ف ر ق ه هو عدو كل إ ن س ا ن يصره أ ن تساء ويحزنه ان تصر فهو العدو وكل إ ن س ا ن يسره أ ن تصر ويحزنه ان تحزن فهو ولي ل أ ن العدو ضده ا ل ولي قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الجنه هذه تعليم ب ق و ل ه ليكون لهم وحزن. عدوا وحزنه ف ن ق ي لماذا ل يكون لهم ع د و وحزنه ب ي ن ان السبب في ذلك هو خ ط أ هؤلاء ك ر ا ع و ن الملك ه ا ن ا ن وزير, وزير. ج ن ي د ه م ا أ ف ب ا ه م ا الذين ينتقلون ب أ م ر ه م ا وحصن ل ج ن و د وجندهم ي أ ن ص ا ر الانسان ويقول كانوا خاطئين من ا ل خ ط ي ئ ة أي عاصين فعوكبوا على يديه الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما اسماعيل شفره ا ل خ ا ط ئ والمخطئ、م? نعم من, من, من اكل خ ط أ م التعامل فهو خ حطم من ا ت ل ح ط م ت ع م ل فهو مخطئ من ا د ا ك ا ل ا ط م مهدد و ا ل م س ط ئ غير م ع ز ب قال الله تعالى ن ا ص ي ة ك ا ذ ب ة خ ا ط ئ ة كلا و ا ل م س ط ئ ليس عليه اثم ربنا لا ت ع ا ف ذ ن ا ان نسينا أ و أ خ ط ا ن ا الفعل الخاطئ الفعل خطئ ا ة ومن أ خ ط أ مخطئ ح اذن هذا قوله سبحانه وتعالى خاطئين اي واقعين في ا أن ل خ ط أ عن عندي و ق ص ر ولهذا الشيء قال المؤلف ش قال أ ي عاصين فعوقبوا على يديه وقالت ا م ر أ ة ك فرعون وقد هم مع أ ع و ا ن ه بقتل موسى هو قره عين لي ولك هو ق ر ة عين عندي م ك ت و ب ة ق ر ة ب ك ا ئ م ف ت و ح ه وفي ا ل ق ا ع د ة المربوطه وهو كذلك فيما بقي من ا ل ا و ا خ ا ل م ر ب و ط ة ربنا ه د لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة اعين مربوطه ولم تات م ف ت و ح ة إ ل ا في هذا ا ل ق ر آ ن وذكرت ا ل ق ر آ ن في, في موضعين سوى هذا وكلها ل م ر ب و ط ة و إ ذ ا قيل ما الفرق نقول إ ن هذا يدفع فيه الرسم العثماني هذا رسمه والله عنه الصحابة أولا قالت قرة وقيله وعين و ت و ج ه ا ل خ ط ا ب إ ل ى م ن فرعا وقدر ر أ المؤلف هو ليبين أ ن ه خبر منتدى النحو وقوله ق ر ا عين م أ ث و ذ من ا ل ق ر أ و من القرار يعني قصدي من هذا أ و من هذا ويصح منهما جميعا من القر وهو البر ل أ ن العين إ ذ ا بردت ف إ ن ه ا تكون ع ل ا م ة على السرور ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار ويقال يبكي عليه بدمع حار ق يعني من الحزن. ب ر و د ة العين كلاح برودتها و ب ر و د ة العين د ل ي ل على الصدور وقيل إ ن ه ا من ق ر ب المكان ق ر بالمكان وهو القرار وعدم الاضطراب ل أ ن ا ل إ ن س ا ن اذا كان خائفا ب د أ ت عينه تجول من هنا ومن هنا يعني تشخص وتجول تلتك لكن هذا دليل على أ ن ه ا قاره ر و ل ى أ ن ه لم تخطر قره عين لي ولك لا تقتلوه ع ص ى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا ق و ل ه ا لا تقتلوه يدل على أ ن ه م ظ ن بقتله و إ ل ا لما كان لقولها لا تقتلوه فائده و و ق ل لي ولك وقع كما ت و ق ع ب ا ل ن س ب ة لها نعم لا شك أ ن ه وقع ل ا م م ا ت و ق ع وصار هذا الولد ق ر ة عين لها ورفعه لها في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واما لفرعون فلا ما صار ق ر ة عين لها. له بل كان له عدوا وحزنا ومن غرائب التفسير أ ن بعضهم قال ق ر ة عين لي وتقف ولك لا وتقف أ ي ض ا وتقتلوه كلها م س ت أ ن ف ة وهذه ا ل ح ق ي ق ة من التلاعب بالقران اتلاعب لانه اتلاعب أ لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه م ل أ ن حركه ا ل ن هنا لا نعلم له سببا ً سوى النهي فكيف يفصح كلام الله مثل هذه التفاصيل ا ل ب ا ر د ة ولكنه ذكرناه ل أ ن ه ط ر د ل ا ي ه والا ف إ ن ه حتى نروي عن ابن عباس رضي الله عنه ولكن هذا من أ ب ع د ما ي ك و ن عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وتناثره وعدم التئام بعده ببعض و ل أ ن النوم في الفعل ا ل ج ح ت ل و ه محفوفه مما ج ل على أ ن لا مصلبه عليه ولكنها هي الله عنها إما أنها رضي إما قالت ذلك من ذلك تهدئه ة فرة عين مولا قالت وإما متعجئة وتفريحه معتقدة ذلك له ولكن ليس, ليس من اعتقد شيئا ً يكون ا ل أ م ر على وفاق م ع ت ق د ا ل قد يكلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد ا ل إ ن س ا ن م بحكمه ي ر ي د ه وهذا لا مانع منه أ ن تقول ذلك معتقده أ ن ه سيكون ف ط ر ة عين له ولها أ ي ض ا ً و ي ج و ن لهذا قولها عسى ان ينفعنا ََََْ أ َ و ْ ن ت َّ ق ِ خ َ ه ُ ولدا ًََ عفا ى ب للترجي و ق ا ل ه انفعنا بالخدمه او نتخذه ولدا نتبناه وقد قيل انه ليس لفرعون من وراته ولد فقالت او نتخذه ولدا ونريد ان بين الامرين فرق. فرقا ف إ ن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون هذا الولد اليس كذلك فالخادم عند ا ل إ ن س ا ن يامر وينهى ولا يكون في ق ل ب ي له من ا ل ر ح م ة والرافه والعطف ما يكون للولد ولهذا قالت او نتخذه ولدا وهذا انتقال الأدنى من إلى ل س ن ا مفهومين من هذا الولد ف إ م ا ان نتخذه خادما م ن ت ف ع به و إ م ا ان نتخذه ولدا نفخر به نعم ويكون لنا في نهايه الولد هناك احتمال ث ا ل ث م انه لا انفاهم ولا ا ت خ ذ و ن ل أ ن ه ا هي تريد ترغيبهم في إ ب ق ا ئ ه م يشتغل في ا ل إ ب ق ا ء لا ي ك ف ي ه إ ل ا الصفات ا ل م ر غ و ب ة وهي أ ن ينفع أ و يتخل ولده قال وهم لا يشعرون نعم هذه م لا يشعرون ا ل ج م ل ة من كلام الله ولا من كلامها هي الله أ ن ه ا من كلام الله يعني وهم أي ومنهم ه قال ف ر ع و ا ل م ر أ ة لا يشعرون ب ع ا ق ب ة أ م ر هذا الولد ل أ ن ه م لو شعروا ب ع ا ق ب ة أ م ر ه قبلوا منها نشوره هؤلاء لا ق ب ل و ل ك ن الله سبحانه وتعالى أ ع م ى ذلك عنه شو فقال له لا يتذلل هذا الاول ادل على انه عاقب اقول بين ذلك قيل انه ليس له و ما ت لا يتذلل هذا لا زندة يزال يحقيقا م ا ن ه قد يتذلل الانسان ز ي ا نعم لا بعضهم يقولون ل ا ن عبد فرعان ه ن لا يشعرون بما تريده ا ل م ر أ ة وكان ا ل م ر أ ة أ ع ل م ه الله ا عز وجل ما هذا الرجل و أ ن ه فلا يشعرون لكن ا ل أ ق ر ب أ ن ه من كلام الله سبحانه وتعالى ن ا فقال ب ل قبل ع لا ل يشعرون ل العقبة ى أنها مطيعة بعاقبه امرهم معه وعلى وعلى ثم قال الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه اصبح هذا بناء على أ ن ه ا القته ليلا و ت أ ت ي كلمه اصبح بمعنى صاغ بغض النظر عن سنة في الزمن ي العربية تأتي أَصْبَحْ بمعنى صار و ت أ ت ي أ ص ب ح بمعنى صار في إ ص ب ا ح يقال مثلا صار, صار الماء ثلجا أ ص ب ح الماء ثلجا بمعنى صار في ا ل ر و ا ا ل ع ا م ي ة ا ل آ ن دائما يعبرون الناس تقول اصبح كذا و أ ص ب ح كذا و يريدون بذلك أ ن ه انتقل إ ل ى هذا كما أ ن ا ل إ ص ب ا ح انتقال من الليل إ ل ى النهار لكن هنا ليس ببعيد أ ن ه في صباح تلك ا ل ل ي ل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارقا من كل شيء م ا تفكر ب أ ي شيء إ ل ا بهذا الولد وهذا آ م ي ان مرادد الاصلاح هنا ا ل د ف و ل في الصباح اولى من أ ن نجعله ب م ع ن ا ص ا ر ل أ ن ك م كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده لكن إ ذ ا طال الزمن ف إ ن ه قد ي ن س ى الحوادث توسيه الظاهر أ ن ه أ ص ب ح اي في تلك ا ل ل ي ل ة أ ص ب ح فؤاد ما هو الفؤاد القلب أم ن موسى فارغا يقول منا سواك أ م ا قول المؤلف مما لما علمت ف التقاطه فهذا لا يتعلم لا <تصفيق> <تصفيق> من علمك بمجرد أ ن القته سوف توسوس به إ ل مخففه من الثقيله واسمها محذوف أ ي إ ن ه ا كادت لا تبدي به أ ي ب أ ن ه ابنها لولا ارتبطنا على قلبها الى اخره ان كادت المؤلف اعرض ان يخفف من ا ل ث ق ي د ة وابن ا ل ك يقول كففت الا كقل العمل وتلزم الله الى ما تهمل وربما استغنى عنه بدء ما يتغير والفعل ان لم يكن ناصفا فلا تؤذيه غاضبا بان ذي موسى لك فالاتي ا ً جاري على الله فكره ا ا د ن لان ا ناصف ناصف ص ف كاد ناصفا ل ت ب م د ل ا ز م ه ل ج ا ئ ز ة و ه ذ ا م ا س ت لازمه واذا لو, لو حدثناها وقلنا إ ن كادت تبدي د ه ما يمكن تكون بمعنى ما يعني ما كادت تبدي د ه اصغر الله وتزن الله اذا ما تهمل وربما سمعناها من بدا لا م تجب إ ذ ا كان حذفها يوطئ في ا ل إ ش ك ا ل ي ع ن جروح حذفتها والتبست به من نافذه و إ ذ ا و ج د ت ه ا فإنها لا يكون ا ل ا ش ت ب ا ه ل أ ن لام التوكيل م ا تكلم عن نفيه فما ر أ ي ك م بهذا حذف الركعه النافيه اجود د معناها انها قرض إ ج ا ب ه ا لذلك لكن ما كانت الجديده معناها مستحيل لان السياق نعم هي ج ا ئ ز ة ل أ ن السياق يدل على المعنى وهو قوله لولا أ ط ل ب ت ن ا على قلبه لأن الجملة هذه لا تناسب أ ن تكون انا فيه يعني ما كادت تبدي به لولا أ ل ر ب ت ن ا على قلبه ل أ ن الرب على القلب يقتضي الكتمان و ل ا البيان دون جمال يقتضي الكتمان ولا يطعنكم ما كادت تظهره لولا أ ر ب ت ن ا ل و ل ا أ ر ب ت ن ا يستلزم ان لا تغيره فعلى هذا تكون د ا م هنا ج ا ئ ز ة وهذا ج ا ئ ز ة من حيث اقتنائها ا ل ن ح ي ة أ م ا من حيث التلاوه القرانيه فهو غير جائزه من حيثها ك ن أقبل لا ولا بزيادة إن كادت لتبدي إن تبدي ت أي قائد موسى و ع م ا قول المؤلف اي ب أ ن ه ابنها فهو د ن ا ء منه على أ ن ه ا وصلت إ ل ى اهل ف ر ع و ولولا أ ن الله ر ق د علقتها لقالت هذا ابني و ر أ س لان هذا بعيد من ا ل ق ص ة وبعيد من ا ل م ع ن ى ولكنه إ ن كادت لتبدي به أ و لا تظهر بما فعلته به يعني وتحدث الناس وتقول و انا ل ل ه فعلت كذا وفعلت كذا والقيت ا ن ي في اليم و الى اخره قيل لا وانما قال ان كانت تجديده ادعمه معروف ان الانسان اذا حزن بشيء فانه يخفف من الام الحزن على نفسه ان يتحدث به الى احد من الناس ممن اتصل به و ل و ي س ت ج ي ع ا ل إ ن س ا ن يذوق صدره بالشيء حتى يحدث به قل لا هذا ش ي ء م ع ل و م فهو لولا أ ن الله ربط على قلبها ل أ ب د ت ذلك ا ل أ م ر ما أ ب د ت ز ك ا ت ن هذا ب ل ي أ ب د ت ا ل أ م ر الذي وقع منه وهي أ ن ه ا أ ل ق ت ه في ت ب و ت والقته في اليم لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير ا ل خ ض ر ل أ ن ا ل خ ض ر م ك ت و ن ما لم يظهر ف إ ذ ا ظهر لواحد تطيح انه يتشاءب فلو أ ب د ت ه ولو ل أ ق ر ب الناس إ ل ي ه ا لظهر أ م ر الطفل وعلم به ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها ولهذا قال لولا أ ر ر ب ط ن ا على قلبها بالصدر ي س ك الربط ا على الشيء معناه شد الرباط عليه شت ربطنا ا على قلبها ابلغ من أ س ك ن ا قلبه ل أ ن الربط عليه معناه لا يمكن أ ن اتحرك فهذا أ ب ل غ والله تعالى ربط على ق ل ب ي بحيث إ ن ه ا صبرت ولم ت ح د ث أ ح د ا بما جاء ولكن من الذي وقع قالت ل أ خ ت ه ق ص ي وقد سبق الملك ا ل مطر على ولادته سوى أ خ ت ه قالت ل أ خ ت ه لولا عرضتها على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليهما قبلها نعم قول ربطنا على قلبها او شددناه بالرب ومرابطه ا ل ت س ك ي ن وقوله لتكون اللام للتعليل م او المعلم ربط ا ربط الله على قلبها لهذه ا ل غ ا ي ة لتكون من المؤمنين طيب قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الايمان الجديد لانه هو مؤمن بلا شك و... واجل ا ل ي ل على انه ب ن ف أ انهم امراه اي قتيل بنها في اليمن ثقه بعيش بواحد الله عز وجل ولكن المراد هنا بالايمان الايمان الزائد على اصله وهذا هو اللي وفي ا القدس ان شاء الله فوائد عظيمه ومناقض ل ل م ن و ك